يَقولونَ ل إرجَعن إلى المدينينَةِ لا يُخرجَ الأعزّ مِنهَاأَذَل وَلِلهِ العزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِمُؤمننينَ وَلكِ الْمُنَافِقينَ لا يَعُون.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 وَأَنْ فِقُمَِّا رَزَقُونَكُم مِنْ قَبَلِأَأتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْوتُ فَيَقُلَ رَبِّ لَلَا فَيَقُلَ رَبِّ لَْلَا أَخخَرْتَنِي إلَ أَجَلٍِ قَرِيبٍِ فَأَ الصََّّقَ وَأَكُم مِنَ الصالحين